وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن تَصْرَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَ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 وَمَا تَقُوْمُ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ ابْتُلِيَ ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال اني جاعلك للناس اماما قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن تورثي قال لا ينال عهد الظالمين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 يَهُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أُضِرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ